طب روح استنانا على القهوه انا هاجي لك في كده احلى وبعدين بيني وبينك القهوه دوشه وزحمه واللي انا عاوزك فيه ما ينفعش غير وش في وش فيس تو فيس مفيش كلام بيني وبينك دي نظريتك انت انا بقى نظريتي مختلفه وايه يا نظريتك اننا ندخل جوه ونتكلم وندخل جوه ليه عشان محدش لا يحس ولا يعرف باللي هعمله فيك وانت هتعمل ايه هعمل ايه هتشوف <تصفيق> دلوقتي يا حمص خش خير يا باشا اهلا اهلا حضرتك مين وعاوز ايه عسليه يهده يا يهده يا ايوه يا اسامه انت طلبت عسليه واعمل بيها ايه العسليه دي اه تلاقي اللي تحت اللي احتلوا البيت حنوا الاصلهم واشتاقوا للعسليه لا مؤغزه هانم لا مؤغزه بيه عسليه ده يبقى اسمي انا اسمك عسليه اه ولا مؤغزه وعاوز ايه يا سي عسليه عناب عاوز عناب عناب ليه احنا فين ده بيتي مش مدينه الملاهي عناب اه قصدك حسن اه حسن عناب قوله بس عسلية بتعبيت خالته يا دي المصيبة هي الحكاية كمان وصلت لخالته قال يا قاعدين يكفيك شر الجايين مين اللي جايلك دلوقتي يا معرفش اه يعني ايه ما تعرفش يعني ما عرفش. مين اللي انت متخيل انه ممكن يفكر يجي لك في الوقت ده يا ايه يا عم الشغله اللي بتقولها لي دي بقول لك ما اعرفش ما اعرفش رد, رد عدل يا حمص والا هقرشك حالا ايه يا عم هتقرش بسكوطه انا لو اعرف مين اللي بيجي لي ما كنتش فتحت لك من اصلا <تصفيق> نظريه نظريه برضو قوم قوم يلا افتح مين انت نه انت ايه اللي جابك انت ناسي انك سايبني تحت ولا ايه وانت كمان عاوز ايه عاوزين مني ايه بقى اقفل الباب بسرعه يا نهى <تصفيق> انت عاوز مني ايه عاوز مني إيه؟ عايز تعرف عاوز منك ايه يا حمص الشنطه <تصفيق> رايحه فين يا سناء في الساعه دي خارجه خارجه فين هتتمشي يعني استني النهار برضو له عينين مش قادر لازم الاقي حسن حسن يبقى انت سناء ايوه انا زفته سناء انت مين عسليه بلاوي ايه اللي بتتحدف عليا دي بس يا ربي عسليه عسليه بتاع زوبه بعمارة الكباب هو انت <تصفيق> <تصفيق> يا الحكامه لكبرت كده ليه معتز انا قلت يا فندم ما دام قدرنا نرصدهم من خلال متابعتنا لحسن عناب وتحركاته يبقى قربنا انا يهمني جدا ان واحد زي حسن عناب وعمك حامد وسناء هم اللي ساعدونا أكتر في الأبض على العصابة وإيه الحكمة يا فندم؟ الحكمة إن الناس تبتدي تحس بإن الحكومة لوحدها مش ممكن تعرف تشتغل لازم هم كمان يكونوا حاسين بالمشكلة ويساعدونا في حلها ها وإيه أخبار المخبر عوضين يا معتز ده الراجل بيحب شغله جدا يا فندم وعامل اللازم وزيادة عوضين. لسه بعيتلي دلوقتي إشارة مم. وفيها إيه الإشارة دي؟ الهدف وصور المتابعة مستمرة لحسن عناب ونوها أبو العطم نوها؟ مين نوها دي؟ سيب يدي أبوش يديك يا سيد تهانف اضرأ مين انت؟ أقول تومر علقيني من رجلي بس ما لسي حسن ده؟ هو أنا لسه عملت فيك حاجة هو أنا لسه عملت فيك حاجة حمص حراب عليك يا غلا هو كل ده وما عملتش حاجة اسأل اسال ايدك الطرشه دي وهتنط وتقول لك كفايه الواد هيموت في ايدك انا قلقانه وخايفه قوي من ايه لا يدخل علينا حد دلوقتي طب يا ريت قوم البس هدومك يااد حاضر ممكن تسالي ياس ثاني عاوز ايه منه الاستاذ بيقول لي قوم البس اساليه عاوز الوان معينة ولا لبس اي حاجة <تصفيق> الحق يا حسن بيقول لي بيقول لي اساليه اذا <تصفيق> كنت تلبس الوان معينه ولا حاجه <تصفيق> حلوه يا هلا حلوه يا هو انا هزافك يا رخالتك اه امال اروح فين يا باشا لحد دلوقتي مش عارف هنروح فين بس لازم تبقى تحت ايدي اكون تحت اي حاجه في الدنيا الا ايدك يا باشا اه طب رجلي كويس <أي> كفايه بقى يا هلا انا كنت هعمل ايه من غير اوامر منك يعني لما أقول لك خاف على بنتك ولا نزل تدور عليها أبقى بديك أوامر لما أقول لك روح يا أسامة بلغ البوليس أبقى بديلك أوامر هبلغ البوليس البوليس مش كفاية أمال عاوزة إيه تاني تجيب البوليس في إيدك ويعبد عن الناس دي ناس مين يا هدى؟ اسمع كلامي يا أخويا أنا حسم الأول وإنت عارف إحساسي ما يخيبش أبدا وحسم إيه بقى؟ الرجل اللي اسمه حامد وبنته سناء مالهم ناس طيبين آه انت حتقول إيه ما انت طيب. طب ايه اقولك بقى ان حمد وسناء والواد حسد والراجل اللي اسمه عسليه عاملين عصابه وخطفوا بنتك نهى انت بتقولي ايه وبكره هيطلبوا منك فديه كفايه كفايه يا هدى انا مش مستحمل بكره تشوفي يا اسامه وتقول هدى قالتلي وما سمعتيش كلامها حب من طرف انت كان معاكي حد تحت لا كنت لوحدي هتشوفي <تصفيق> مين شوفي مين أنا برضو اللي هشوف مين يا سبع رجاله في بعض اه عندك حق عندك حق لازم انا اللي هشوف مين خليك انتي خليك انتي وانا هفتح مين افتح. بوليس نوها بنتي يا حضرت الزابط مالها نوها بنت. اتغطفت ايه ومين اللي خطفها الواد حسن عناب صحيح اتقي الشر من احسنت اليه وخطفها ازاي وامت احكيلي بس لازم تعرف ان الاتهام ده لو كان كايدي او افترع على حد عاوز تنتقم منه ولا حاجة هيكون مصيرك السجن ها احكي انا مش لسه حاعد احكي لازم تحكي وتعمل بكلامك ده محضر امال انا هشتغل واعمل تحريات من دماغي حسن عناب خطف بنتي ومعاه حامد وبنته سناء وعسليه حامد وسناء اشتركوا في عملية الخطف اه بس اكيد خططوا مع بعض عشان كده انا قررت التحفز عليهم على مين بالظبط حامد وبنته سناء واتحفظت عليهم فين في البيت عندي انا خايفه قوي يابا من سمعك يا بنتي انت كمان يابا اه انت مش شايفه العرق اللي بيسري من جبتي مش حاسه بالرعب اللي انا فيه يا لهوي الكلام باين عليها مسعوره قوي الطريق اللي ماشي فيه العربية مش سمع فيه في الصوت الهوى. وبعدين اللي عندي فوبيا عندي فوبيا من الصحر فوبيا؟ يعني ايه فوبيا؟ مخاف! بخيف. مخاف يا حسن من الصحر مبكي دي حالة كده ظاهر عليهم هيعملوا فينا <تصفيق> حاجة يعني ايه حسن؟ تقصد ايه حسن؟ اقصد ان اللي احنا معاهم دول مش بوليس ايه؟ مش بوليس؟ اما ليه؟ يجيبوا ايه؟ حرمية، عصابة، حاجة كده يعني مودينا فين وهيعملوا فينا ايه؟ قال لي قال لحد دلوقتي زي زيك يا ربي طب اتصرف يا ابني اعمل اي حاجه بتلقعتك زي ختك كده اعمل ايه وانا متأيد من ايديا ورجليا لو شاطره فكيني وانا هوريكي هعمل فيهم ايه ده انا بطل بطل مصر في كوره الريشه انت ذكيه قوي ما كمان متربطه يا اخي يعني خلاص مفيش قدامنا غير اننا نستنى لحد ما نشوف هيودونا فين ممكن يعملوا فينا حاجه حسن؟ احتمال كبير جدا طبعا يعني حاجات كتير ممكن يقتلوا ممكن يعملوا في كل حاجه كل حاجة ممكن نتقتل وندبغ ونتمرمط يعني لا لاوي يلا اتفضلوا انزلوا ننزل فين هنا يا <تصفيق> طب يا جماعة ما ساحش كده وصلونا لأي حته عمار اه <تصفيق> نسيت اقولكو هو ده بقى العمار بتاعنا يلا يا حلو يلا يا حلو انزلو يلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انتو انتو ساعدتك يا فندم هتسيبونا هنا لحد الزابط يعني <تصفيق> <تصفيق> حلو حضرت الضابط دي منك قوي مش انت زابط واحنا معبود علينا خلاص يلا يا سللنا أليس اسحبنا يلا احبسنا ولا شوف هتعمل فينا ايه بس ماتسبناش هنا كان مقبوض عليكم يا راجل والله فيلم متخيل ان احنا لسه مقبوض ممد... طب وبعدين يعني <تصفيق> وبعدين خلاص جت لنا اشارة ان انا نسيبكم اه طيب وحمص لا لا لا حمص ده بتاعنا مش بتاعكم يعني ايه يعني حمص هو المطلوب لوحده وانتو ملكوش اي دعو بالقضية بتاعتو خالص قضية؟ استني يا نوه استان يا نوه بلاش انا تبديش في داية قضية ايه؟ احنا انت مالك انت احنا بوليس وعارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي وانا بقى اصلا شك انكم بوليس <تصفيق> لا حلوة حلوة وزكية وبتفهمي وهي هي طايرة تعاوز اشوف اسمها شخصيتك انت